6- استمع إلى النص الآتي وضع الكلمة التي تسمعها في الفراغ المناسب شجع الإسلام على طلب العلم والعمل به والعلم الذي شجع الإسلام على طلبه ليس العلم الشرعي فقط بل كل العلوم النافعة كالطب والهندسة والفلك. وغير ذلك ولدينا في الحضارة الإسلامية الكثير من العلماء المشهورين مثل ابن سينا في الطب والخوارزمي في الرياضيات والإدريسي في الجغرافيا وعلقش في علم الفلك وقد ذكر الله تعالى مكانة العلماء في القرآن فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذه الآية تبين فضل العلماء على الناس الآخرين